احسست ان مصيبتي تنمو وتشيل غربتي ودعت اهلي حينها تشتاق عيني دمعتي احسست ان مصيبتي تو ا هلي حينها تستف عيني دماتي لا اهلنا ولد ولا وجه يداعب وحدتي فجفف العبرات في حزن وتكبر لوعتي لا اهلنا ولد ولا وجه يداعم وحدتي فأجفف العبرات في حزن وتكبر لوعتي حزن وتكبر لوعتي لو أحسست أن مصيبتي تنمو وتشعل غربتي وادعا تؤهلي حينها تشتاح عيني أحسست أن مصيبتي تنمو وتشعل غربتي وادعت أهلي حينها تشتاق عيني دمعتي يا غربتي أنا صابر جرد بوجه الحسرة إني أخفف حسرتي بالذكريات لأسرتي, لأسرتي إني أمر عليهم والجسم يسكن قريتي وتمر ساعة موعد فهنا اللقاء بزمرتي فون اللقاء بزمرتي إني أخفف ما دهى قلبي من الشوق العتي قلبي من الشوق العتي قلبي من الشوق العتي شوق العتي, الشوق العتي تب السنون بطيئة والقلب ياصر غربتي يا رب قلبي بائس يرجو الوجوع لأسرتي رباه فاجعل غربتي تمضي وألقى بلدتي تمضي وألقى بلدتي